Jeg Nabi. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالات ثمان والحبيب مسك الختاب طول حياتي وفي صلاطي بدع صلي وراء اول يوم عمك سمعت ابو يا ومي بيصلوا عليك اللهم صل عليك الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بي Ku haddi bag Ho nu ni seraplo a soħbego Ho